كما قال الله تعالى النبي عليه الصلاة والمسلام لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأقرى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فلا تحسن أيها الدائم إلى الله إذا رد قوله أو إذا لم يقبل لأول مرة لأنك أديت ما يجب عليك ولكن يعلمت أنك إذا قلت حقا تريد به وجه الله فلابد أن يؤثر حتى لو رب لا بد أن يؤثر اسمعوا إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام حين جمع له السحرة من كل وجه في مصر واجتمعوا وألقوا حبالهم وعصيهم حتى كانت الآن تمشي تسعابين حتى إن موسى خال أوجت في موسى لما اجتمعوا كلهم قال لهم وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من اختر كلمة تخير وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من اختر قال الله عز وجل فتنازعوا أمرهم بينهم يعني أنهم تنازعوا فورا والفاء في قوله فتنازعوا للسببية والترطيب والتعقيد فتأمل كيف أثرت هذه الكلمة من موسى عليه الصلاة والسلام بهؤلاء السحرة فلا بد لكلمة الحق أن تؤثر لكن قد تؤثر فورا وقد تسأخر اني ان قتل هناك فرق بين القتل والقتال ايهما اوسع القتال اذ قد يجوز قتال من لا يحن القتل لهذا بقول الله تبارك وتعالى وان طائفتان من المؤمنين قتلو باصحم بينه في ان بعد يحدهما الاخرى فقاتلوا التي تبقى فثابتئ الى امر الله فامر بقتاله وهي مؤمنه لا يحل قتلها ولا يضوح دمها لكن من أجل الإصلاح من أجل الإصلاح ولهذا أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بشبهة قالوا فإذا قلّر الإمام أن يقاتلهم وجب على ضعي طاعته وموافقته دفعا للشر والفساد وهنا نقاتل مسلمين أو كافرين نقاتل مسلمين لعجل إقامة العدل العدل وإزالة الفورة طيب ثم قال مالك رحمه الله تعالى الحديث الكاثر عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم عن أبي هريرة عبد الرحمن من الصخرة رضي الله عنه قالت النهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء قول أبو هريرة عبد الرحمن من الصخم أكثر الناس أعرفون يصنع ولهذا اختلف المؤرحون في اسم أبي هريرة رب الله عنه وأصح الأقوال وأقربها للصواب ما ذكره المؤلف أن اسمه عبد الرحمن عبد الرحمن بن سخ كن يد أبي هريرة لأنه كان معه فرة قد ألفها وألفت فلمساحبتها إياه كن يدها طيب يقول ثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عن فجني فجني قول طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني ان يطلب منك من هو فوقك ولو باعتقاده ان تقف هذا يعني وقولنا على الرحب والسعة ولا واعتقاد من مثال رجل في الطريق يمشي صاحب جاه وشرع ومال لقه بجوي, بجوي ماله هذا وماله حين فقال لهم لا تتجلى هذا الرجل هذا نهي او غناء نهي اليهم اعلم بذلك المنهي او الناهي لا المنهر لكن هذا الناهر يعتقد أنه فوقه فيوجه إليه النهر ولهذا قال الـ الـ الذين يتكلمون على هذه الأمور قالوا إنه إننا نقول على وجه الاستعلاء ولو حسب دعوة الناهر يعني وإنما يكون على المنهر ومعلوم من أن صلى الله عليه وسلم أعلى منا حقيقه ما نهايه كمان فشيء الجنه الشرطيه سما اسم شخص ونهايته نهايهكم فعل الشرط فتش تنبو جواب الشرط و و تونس بالفاء الجمل المنظومه في بيت انشدتموه من قبل اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلا وبالتنفيذ الجملة معها من أي رقصة على السبعة طلبية يعني في الأمر اجتنبون أن يبتعدوا عنه فخو خجانق وهو خجانق وما ما امرتكم وما امرتكم به فأتوا منهم ما استطعتوا أجل هذا ايش ايضا شرقية فعل الشرط فيها امرتكم به وجوابه نهاكم عليه فأتوا منهم ما استطعتوا يعني افعلوا من ما استطعتم أين قدرت عليه وهنا تجدون الفرق بين المنهيات, المنهيات والمؤمورات المنهيات قال اجتنبوه ولم يقل ما استطعتم ووجهه أن النهي كف وكل انسان يستطيع والأمر ايجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع ولهذا قال في الأمر ائتوا منه ما استطعتم ويترتب على هذا فوائد نبتورها إن شاء الله تعالى في الفوائد لكن التعبير نبوي تعبير دقيق والفرق بين النهوة والأمر كما سنة سنة فإنما أهلة الذين من قبلكم مسائل مسائلين إنما أداة حصن أو, أو, أو إن للتوكيد مائس موصول في دليل قوله كثرة على أنها خبر إنا نعم أي فإن الذي أهلك الذين من قبلكم كثرة مساعدين ويجوز أيضا أن تجعل إنما أدب حصر ويقول معنى ما أهلك الذين من قبلكم إلا كثرة مساعدين وقولها الذين من قبلكم يشمل اليهود والنصارى وغيرهم والمتبادر نعم أنهم اليهود والنصارى كما قال عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وذلك أن الأمر السابقة قبل اليهود والنصارى لا تكاد تجد على, على قلوب الصحابة فإن نظرنا إلى العموم قلنا المراد بقوله من قبلكم جميع, جميع الأمم, الأمم وإن نظرنا إلى القرينة قلنا المراد بهم اليهود والنصار واليهود أشد في كثة المسائل التي يهركون بها ولذلك لما قادر من نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو موسى ان الله يعمل خمسات بحب البقره ماذا سعر؟ ماذا صار جعل يا ما لهم ما, ما عملوا وقول كثره مسائلهم جمع مساله وهي ما يسال عنه واختلافهم على انبيائه يعني و... وكفه نعم ويعني و... واهلته <تصفيق> اختلافه فيها ان تكون مجروره اي وكفه اختلافه على انبيائه وكله الامرين صحيح ولكن نعمل الأول يقتضي أن مجرد الاختلاف سبب للهلاف وأما على اعتمال الثاني فإنه يقتضي أن, أن سبب الهلاف هو كثرة الاختلاف وقول على أنبياءهم يعني المعارض والمخالفة وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ولم يقل ثلاث تلفوان وهكذا هذا الحديث اختلافهم على انبيائهم ولم نقل عن انبيائهم لان كلمه على تفيد أن هناك معارضه للانبياء في هذا الحديث فوائد اول وجوب الكف عن مناه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المعنى ايثمان فشنيبو ومنها أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير يعني لا تعدى اجتنابه إلا باجتناب قليل وكثير فمثلا نهانا عن الربا يشمل قليل وكثير ولو قلت لك لا تأكل هذه الخبزة شمل قليل وكثير يعني لا تأكل منها شيء إلا إذا كان لقر قرينة تدل على المراد لا تأكل جميعا فيعمل بها ومنها ان كف أهوى من نرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في المنهيات أن تجتنب كله لأن الكف سهل فإن قال قائل يرد على هذا إباحة الملكة المضطرة وإباحة الغذيق المضطرة وإذا كان مضطرة لم يجب الاجتماعي فالزوار أن هذا أن نقول إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم فلا تحريم أصلا ولهذا كان من قواعدة أسل الفقه لا محرمة مع الضرورة ولا واجبة مع الأسل وردها مهنوذ طيب إذن الإرادة هذا غير ورد لو قال لنا قائل فاجتنبوها دعان فيشمل اجتناب أكل الميت عند الضرورة فنقول لا يشمل لأنه إذا وجدت الضرورة إيش انتبه التحريف طيب ومن هذا الحديث أنه لا لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعا لقوله وما أمرتكم به فهو فإن عفعت منه ما استطعت فإن قال قائل هل هذه الجملة تفيد التسهيل أو التشديد ونظرها قوله تعالى فاتق الله ما استطاع نعم فالجواب لها وجهة. قد يكون المعنى لا بد أن تقوم بالواجب بقدر الاستطاع وألا تتهاون ما دونك المستطيعين ويحتمنا من المعنى لا, لا وجوبة إلا مع الاستطاع الثاني المعنى الثاني يأيده قومه تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسح ولهذا لا أمرت الإنسان بأمره هذا لا أستطيع وهو يستطيع لم نستطع عنه الأمر اصبروا 5 دقائق نعم كيف سيتاهل حال الحديث بالدارون بالمدان الغربيه نعم لوحديه في الدار اي انا في مكان من باكينصبيه بالدار ولكن يتكلموا في مال الدار سو هجلي في الدار نعم لا بيقول يتكلموا في مال نعم يقول إذا كنا في دار مثل عباده صفاء وارضنا ندعو الله وامامنا نساء انكشافات كما في اهل الرياض وامامنا امامنا منفع فهل نعلم ان الدعوه او ندعو ولو في هذا الحال هل السؤال نعم طيب الاجابه في هذه الحال حتى لو كانت النساء كاسيات عارية فإن ندع ولا نحتاج إلى أن نجابه من أول من حين نصد على المنصة نقول يا نساء أسلوا البجوه أسلوا الشعور هذا حرام هذا منتقل وحدثه شخص من طلبة العلم عندنا أنه ذهب إلى ولايات الأسحاد السوفيتي بعد تحضرها يدعو يقول فحضر نساء كثير كلهن ليس على رؤوسنا ولا, ولا على وجهنا في جاء فجاءت أدعو إلى الله وإلى التوحيد وقلت إن الدين الإسلامي من كمال حشمته وسيئنس المرأة يجب على المرأة أن تسر وجها حتى لا تتعلق بها النفوس صبي. يقول هذا الليلة الليلة الثانية يقول جاء كل النساء معهن منادير تغطي وجهه يقول ما أني ما يقول في الليلة التي بعدها جاءنا جو حتى على رقود اشف الدعوة افادت لو أنه من الرجال يقول لا ما يمكن هذا منكر ولا يمكن أجلس, أجلس ولا دقيقة فاسل الخير واضح؟ نعم الوراق اسعد نعم من يقول يعني اذا اذا حصر بلده بلده المسلمي ولا لم يستطيع خاص اذا حصر بلده لكن لا شك ان ان الواجب على المسلمين التعاون وأنه إذا حفر العدو بلداً وحوله أناس من المسلمين أن يساعدوه لا يسرقوهم فريثة للأعداء نعم نعم نعم نعم في, في الدخول في الإسلام الدخول في الإسلام يدخل بشهادة أن لا إله لله وأنهم حمد رسول الله بل بشهادة أن لا إله لله فقط أما هذا فور قتال ولازم من قتالهم أن يكونوا كفاراً أو مسلمين ولهذا لو, لو أنهم لو أن الإنسان لم يؤدي الزكاة لن يخفض نعم التورع يقول مقيم لحمه الله كلاما جيدا يقول الورع ترك ما يضر في الآخرة والذهد ترك ما لا ينفع في الآخرة فكل شيء يضر بالآخرة فالورع أنفته كم وسبق لنا في حديث المعلم البشير أن المشتبهات الورع اجتابها والذهد أعلى منزلة من الوراء لانه ترك ما لا ينفع في الاخره نعم يلمسيه كتاب النووي من عدد الكتاب لا يقوم تحسبا ثاني النووي الى 42 حديثا والغاء كثر اللون العربيه سائر مفيد واما هنا ال50 فرابع الراجب احمد الله نعم الشيخ الله عليه وسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى وسلم عن شيء وقال بنفسه فان قام دليل على انه خاص به فهذا خاصه وان لم يكن دليل كان تعله إيجاه دليلا على أنه ليس حرام وأن النهي للفراه فمثل نهى أن يصلوا بالمرأة الاجنبية وهو صلى الله عليه وسلم يخلو بالمرأة الاجنبية حتى أنه ربما يمكنها من أن تفزي رأسه فيوقع هذا من خسأ وأما إذا لم يقم دليل فإن النهي يحمل على إيش؟ على الكراهة وأن فعله إياه من أجل أن يبين للناس أنه ليس حرام فقد نهى عن الشرق قائمة وتجر عنه حتى قال من شرب في فليقر وشربه قائمة ليبين للناس أن هذا ليس بواد. ليس حرام بل هو على سبيل الكراه نعم أما الجنوس فقد ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم في سعر المسلم أنه كان إذا صلى الصبح جلس في المصلاح حتى تطلع الشمس حسنا وأما ثلاثة الحين بعد ذلك فدي حديث في هذا أنه كأجر عمرة حج حجه وعمرة تامة, تامة تامة لكن هذا حديث مقال من العلم من ضعفه ولم يره شيئا ومن العلم من جعل حديث نسلم شاهد الله وقواه به نعود الآن إلى الحديث من فائد هذا الحديث أن الإنسان له استطاع وقدر ما استطاعتم فيكون فيه رب على الجبرية الذين يقولون ان الانسان لا يستطيع لا استطاعه لانه مجبر على عمله حتى الانسان يحرك يده عند الكلام يقول تحريك اليد لا يستطاع مجبر ولا راي بان هذا قول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمه ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل على فعل الواجب كله فليفعل إيش ما استطع مثلا يجب على الإنسان أن يصلي الفريض القائم فإذا لم يستطع إيش صلى جالس طيب وهنا سؤال لو كان يستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يستطيع أن يكمل الأرض القيام إلى الرفوع يعني في يبقى قائما دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس فهل نقول اجلس وإذا قرب الرفوع فقم أو نقول ابدأ السرط قائما وإذا تعبس اجلس نعم والله فيه يعني فيه سردد عنده لأن نبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فينا أخذوا اللحمة كان يصلي في الليلة جالسا فإذا بقي عليه آيات قام وقرأت المركة وهذا يذبع على أنه فتقدم القروج أولا ثم إذا قربت الركوع فقم لكن نريد على هذا أن النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيه قائدا الذي كذلك فقعد فإذا قارب القيامة ف قال بالركعه الفريده هو الاخر ان يصلي قائما هنا تقول قائما ثم إذا تعبت فاجلس وربما تعتقد انك لا تستطيع القيام كله ثم تجلس عليه فنقول ابدا الان بما تقدر عليه وهو ثم اذا جلست فاجلس وهذا اقرا وهذا أقرأ لكني أرى أنا الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوط والمرضى يفعلون الأول يصلي جالسا فإذا قرب الركوع قام ولا أنكر عليهم لأنني ليس عندي جزم أو نص بأنك تبدأ أولا بالقيام ثم إذا تعبت جلست لكن مقترى القواعد أنك تبدأ قائما فإذا تعبت فجلست وإذا أراد, أن إذا أراد, إذا أراد أحد أن يُلِد علينا قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فلنا أن نجيب بأن الأصل في النفل جواز القروح مو هو الأصل لكن جائز القروح ومن فائدة هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع عمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول هل هو واجب أم لقوله فاعت ومنه ما استطاعت ولا تستفصل أنت عبد المنقاد لأمر الله عز وجل ورسوله فلا تستفصل لكن إذا تورقت هنا منعذن استفصل لأنه إذا كان واجباً وجب عليك إيش التوبة وإذا كان غير واجب فالتوبة غير واجب هذا الحديث أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أمنها عنه فإنه شريعة سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكن فيعمل بالسنة الزائدة على القرآن أمراً أو نهماً هذا من حيث التفصيل لأن في السنة ما لا في القرآن ألا يوجد تفصيل لكن في القرآن ما يدل على وجود اتباع السنة وإن لم يكن لهذه في القرآن مثل قول الله تعالى من يطع فقد طاع الله ومثل قول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي أمنوا بالله وكلماته واتبعوه فالقرآن دل على أن السنة شريعة يجب العمل بها سواء ذكرت في القرآن أم لا لكن قصدي بالأول أنه يوجد ببعض سنة ليس لها ذكر في القرآن ولكن في القرآن العموم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ومن فوائد هذا الحديث أن تثرة المسائل سبب للهلاك ولا فيما في الأمور التي لا يمكن الوصول إليها كمسائل الغيب كأسماء الله وما في وأحواله من القيامة لا تكثر السؤال فيه فتهلك وتكون متنطعا متعمقا وأما ما يحتاج الناس إليه من المسائل البقية فلا حرج أن الإنسان يسأل إذا حساجه وإذا لم يحتاج نظرنا إن كان طالب علم فليستقل وليبحث لأن طالب العلم مستعد لإبتاء من يستفكيه أما إذا كان غير طالب العلم فلا يكثر السؤال ومن فائدة هذا الحديث أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة المسائل وهلكوا بكثرة الاختلاف على أنبيائنا فيستفاد من فائدة التحذيب من الاختلاف على الأنبياء وأن الواجب على المسلم أن يوافق الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأن يعتقدهم لكن لكننا المعلوم أن سريعتنا والحمد لله كاملة والذي يجب علينا اتباعه هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث العاشر عن ابن هريس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب إن الله تعالى طيب كلمة طيب بمعنى طاه نظيف لا يعتريه الخفز في أي حال من الأحوال لأن ضد الطيب هو الخبيث كما قال عز وجل قل لا يسأل والطيب وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات للطيبات والطيبين والطيبون للطيبات فمن هذا أنه لا ينحق الله عز وجل شيء من العيد طيب في, إيش؟ في ذاته في أسماء في صفاته في أحكامه في أفعاله في كل ما يصدر منه هو طيب في ذاته وإيش وأسماءه وصفاته وأفعاله وأحكامه كلها طيبة ليس فيها رديم بأي واشي لا يقبل إلا طيبا لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها كل رديم فهو مرتوط عند الله عز وجل فلا يقبل الله إلا إلا الطيب ومن ذلك الصدق بالمال الخبيث لا يقبله الله عز وجل يعني لا يقبل إلا طيبا ولهذا جاء الحديث الصحيح من تصدق بعدل تمره من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ولربيها كمن ربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل عجبه طيب نعم هو الطيب من الاعمال الطيب من الاعمال ما كان خالصا لله موافقا للشريعه ما كان خالصا لله وموافق للشريعه فهو طيب الطيب من الاعمال ما عن طريق الحلال وان ما جلب عن طريق تجلب عن طريق المحرم فانه خبيث لا يقبل الا الله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسالين فقال تعالى يا أيها الرسل كل ما الطيبات وعمروا صالحة أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعالية لشأن المؤمنين وأنهم أهل أن وجه إليهما أمر به الرسل فقال عز وجل في أمر المرسالين يا أيها الرسل كل من الطيبات وعمروا صالحة فأمر الرسل أن يأكل من طيبات وهي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت على وسن شرعي انتبه شرطي أحلها الله والثاني اكتسبت عن طريق شرعي فإن لم يحلها الله كالخمر فإنه لا يكافل وإن حله الله لكن اكتسب عن طريق محرم فإنه لا يكافل والاظهر والاذهب امثله رجل اكل من شات ميته هل اكل من الطيبه لا ان الله حرمه رجل غصب شاته وذبحها واكل منها هل هي أو او طيبه غير طيب لكن الأولى محرمه لذاتها والثانيه محرمه في دو عامل صالحا يعني اعمل عملا صالحا فامرهم بالاكل الذي به اقام البدن ثم امرهم بالعمل الذي يتغنم الذي يكون نتيجة... نتيجه للاكل لكنه قال اعمل صالحا ما هو خلاف العمل ما جمع بين الاخلاص والمتابعة ولهذا روى عن بعض السلف انه قال ما كان خالصا صوابا خالص لله صواب على شريعة الله وقال سعادة في أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم نعم من طيبات ما رزقناكم كما قال الرسل كنوا من الطيبات فأمر المؤمنين بما أمر المرسلين ونراجع هذا الحديث لننظر هل فيه تكمل الاية الاولى والثانية آه نعم كل ما طيبات وعمل صالح لا الاولى مفهوم وعمل الاستاذ الثانيه كل ما طيبات ما سمعناكم كنا نتوقع ان قال واشكر لله لان شكر الله في مقابل عمل العمل الصالح مع وصف واشكر لله نعم كوا من طيبات مرزناكم إذن نقول المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات والمسلمون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات قلنا الطيب ما هو ما كان حلالا واكتسب عن طريق حلال طيب ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزل يطيل السفر أشعة أرض يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أو يستجاب لهم فأنا يستجاب له يعني ذارض النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مثلا لهذا الرجل يطيل السفر والسفر من أسلام إجابة الدعاء ولا فيما إذا أطال أشعث أغبر يعني أشعث في شعره أغبر من التراب أي أنه لا يهتم بنفسه أهم شيء عنده الدعاء يمد يبيه إلى السماء ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء كما جاء في الحديث أن الله تعالى حيء كريم يستخي من أرضه إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا يا رب يا رب نداء بوصف ربوغية لأن ذلك وصيل لإجابة الدعاء إذ أن إجابة الدعاء من المقتضيات غروبية ومطعمه حرام يعني طعامه الذي يعقبه حرام ومشربه حرام يعني شربه الذي يشربه حرام حرام لذاته أو لكسبه أو عام, عام وكذلك قال في المسأل وملبسه حرام أي لذاته كالحليل على الرجل أو لكثوب المصور وغذي بالحرام يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره قال فأنا يستجاب لذلك أن استفهام والمراد به الاستبعاد يعني يبعد أن يستجاب لهذا مع أن أسباب الإجابة إيش موجودة وهذا للتحريف من أكل حرام وشربه ونبسه والتغذيبه في هذا الحديث وائد منها أن من أسماء الله الطيب لقول إن الله طيب وهذا كما سمعتم في الشر يشمل أنه يشمل في فداته وأسماءه وصفاته وأخآله وأحكامه فأسماءه كلها حسنة لا يوجد في أسماء الله ما ي يكون فيه النظر لا حقيقة ولا فرض كل أسماء الله ليس بها نقص بأعطي من نبيوتوه لأنه قال ولله الأسماء الحسنة والحسنة اسم تقضي يقابلها في المذكر الأحسن ولذلك لا تجد في أسماء الله ما يحتمل النقص أبدا فليس من أسماء الله المريد ولا المتكلم ولا الماشد ولا المهروع مع ذلك من صفاته لكن ليس من الأسماء لأنه لا يتضمن الوصف الذي وصف الله في الأسماء وهو كمال الحسن هو أيضا في صفاته كل صفات الله طيبة ليس بيها نقص بوجب من الوجود فمثلا القدره السمع البصر التكلم كل هذه فيات طيبه يتصب الله بها المطر والخديعه والاستهزاء والاستهزاء لا يوسف الله بها الغثلاء فلا يجوز ان تقول اللهم اكف ولا خاذع ولا مستهزئ لا يجوز أن نسخد الله بها إلا في الحال التي تكون فيها قوة إلا في الحال التي تكون فيها هذه الأوصاف قوة ومتى تكون هذه الأوصاف قوة إذا كانت في مقابل من يقعها للفعل فمثلا نقول إن الله ماكر بمن ينقر به وبرسل يجب أن تقيدها مستهزئ بمن يستجع به وبرسل خادع لمن يخدع رسله ويخدع الله إيضا أوابح هذا أمن خائر الخيانة هل يوصف الله بها؟ لا لأنه نقص بكل حال فليوصف الله بالخيانة ويدن لهذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا ان المنافقين يخدعن الله وهو خادع فاذذر فداء لان يدل على القوه لكن تخشى انا قال الله عز وجل وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فان كان منه ولم يقل خان الله من قبل فخانهم لان الخيانه وصف لم لا يوسف الله به طيب هي صفاته اذا صفاته كلها طيب. وقد قال الله سعادة في القرآن الكريم ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى من كل وجه فذلك أيضا في أفعاله أفعاله كلها طيبا لا يفعل إلا خيرا لا يفعل إلا و... و... وتقدم لنا الجواب عن قوله في القدر خير وشره فأفاده كل خير فهي طيبة أحكام متلالة كلها متضمنة بمصطحة العباد في معاشهم ومعادهم فهي طيبة إنتهي الوقت بخير. ما رحيم الحمد لله عبد العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين هل يجوز اتالي طائفه منتنعه من الزكاه نعم الدليل نعم تمام وهل هذه القيام بهذه الاشياء شرط للدخول في الاسلام او لا احنا لا يعني معنا ان الانسان يدخل الجنان اذا شهد ان لا اله الا الله محمدا رسول الله ثم ينزل بهذه الاشياء الواقع المهم مشانك عليه الواقع اللي مباحث تركناها نسيان هل يجوز فعل محرم للضرورة أولاد والجواب أنه يجوز لقول تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر إلى أكل ميته جاذ له أن يأكل ميته ومن اضطر إلى أكل لحم خنزيج جاذ له أن يأكل لحم خنزيج وهكذا ومن اضطر إلى شرب خمر جاذ له شرب خمر ولكن الضرورة لشرب خمر تصدق في صورة واحدة وهي إذا غفط بلقمة وليس عنده إلا خمر فإن يشربه لدفع اللقمة وأما شرب الخمر للعطش فلا قال أهل العلم لأن الخمر لا يزيد العطشان إلا عطشا فلا تندفع به الضرور فلا تندفع به الضرور المثل الثاني إذا اضطر إلى المحرم هل له أن يزيد على قدر الضرورة بمعنى إذا حل له أقل الميتمثل هل له أن يشبع أو نقول يقتصر على ما تبقى به فقط ذكر بعض العلماء أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به فقط ولا والصحيح التفصيل هذا فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل على شيء مباح قريبا فله أي شبه إلا إذا كان معه شيء يحفظ به اللحم إن احتاجه أكله فهنا لا حاجة للشبه يكون بقدر ما تندفع به الضرور هذا القول هو الراجل المسألة الثالثة ما هي الضرورة للمحرم الضرورة للمحرم هي أن يجد سوى هذا المحرم وأن يندفع ظار ربوبه أن يجد سوى هذا المحرم والثاني أن لا أن تندفع به الضرورة وعلى هذا فإذا كان يجد غير محرم فلا ضرورة وإذا كان لا تندفع به الضرورة فلا, فلا يحيط أكل الميتة عند جوع إذا لا نجد غيره تندفع به الضرورة الدواء للمحرم هل يمكن أن يكون ضرورة فالجواب لا لا يمكن أولا لأنه قد يبرأ المريض بجون دواء هذه واحدة وحينئذ لا ضروع ثانيا قد يتداوى ولا يبرأ وحينئذ لا تندفع الضرورة به ولهذا قول العوام إنه يجوز التداوي بالمحرم للضرورة قول لا صحة له وقد نص العلماء رحمه الله انه يحرم التداوي بالمحرم الذين لا يهول يشفي يشفي بدون انه قد يشف الدواء وقد يتداوا ولا يشفا اذا لا ضروره اليهم وجه ولا تنبعه ضروره من وجه اخر طيب ان ان عملتكم جيد ما اجتموا المستقيم فان راه واضح فهي متابعه لقوله تعالى فاتقوا الله مستقيم نبحث نناقش في الحديث العديد من الورق ثم ما طيب طيب يتعلق الطيب في الله عز وجل باموم هل ومن بذلك ثلاثة وطيبة مقدسة لا يعتريها نقص بوجه من الموجود الثاني أبنى الرحمن طيبونك أسمائك الدليل الدليل نعم قوله تعالى ولله لأسماء الحسن طيب طيب في صفاته نعم غانب الدليل قوله سبحانه ولله المثل الأعلى قوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى طيب طيب في أفعاله نعم الدليل ما الذي كنتم الدليل نعم الله وهو قال الله عز وجل ان تبدل كي ربي على صراط مستقيم فيفعلوا كلها مستقيما ليس فيها انحراف طيب في احكام نعم لو قولي شال ولم احسنن الله حكما لقومي وقوله اليس الله باحكم الحاكم كل هذه يتعلق بها كل هذه يتعلق بها الوصف بان الله تعالى طيب طيب قول لا اجر الا طيبا هذا المراد طيب يعني ان تكث جميع طيب مثال غير الطين يعني عندي يعني مثال لا يقبل الا طينا يعني يتصدق بنيته او يخمن طيب مثال الطيب لكسبة نعم ماهيش الطيب لكسبة ماهيش نس... ماهيش عنه خمية لكسبة مكتسب على وجه نباح أو على وجه شرط طيب ضد ذلك نعم ماهيش يا سبحانه أعطنا قائد عام، ليس مثال هذا المثال ده. ما على وجه محرم مثل وغيره قل ايش هذه معناها واحد نعم نعم، ما اكتسبه عن طريق الربا او طريق الغش او ما اشبه اذا اذا لا اقبل الله طيبا بعينه طيبا بكسبه ارأيتم لو ان الانسان تصدق من ما على وجه الحرام هل تقبل الصدق او لا فالجواب ان تصدق به تقربا الى الله لم تقبل ولم يسبط عنه اسم الكسب الحرام وإن تصدق به تخلصا منه سلم من الإثم ولكن لا تقبل هذه الصدقة على أنها صدقة بل على أنها تورة طيب أرأيتم لو أن أحدا بنى مسجدا من أموال البوية هل في هذا المسجد أو نعم يصلى يصلى ويشجع هذا على أن يبني مساجد يعني فيها نفعل المسلمين وتخفيفا من الإثم عليهم إذن وبذلك التخلص فإذا كان محرما لكسبه و... ويعرف صاحبه كالمسروق والمأسوط فإنها لا فإنه يجب أن يؤديه إلى صاحبه فإن مات فإلى ورفة فإن جهلا جاهلا لا يأمن أو لا يرجو أن يعرفه تصدق به عنه أو عن ورفته إن كان قد مات طيب قوله آخر شيء غذي بالحرام غذي بالحرام نقرأها سابقا غذي وفسرناها بالأمس أنه أطعم طعاما محرما ولكن النووي رحمه الله قال إنها غذية وفسرها بالشبع قال غذية بالحرام أي شبع بهم وهو آن النووي عالم باللغة العربية كما هو عالم باللغة العربية آخر الدرس قال الحديث الحادي عشر فوائد الأول سبحان الله من فوائد حديث أبي هريرا أن الله طيب أن الطيب من أسماء الله عز وجل لقوله إن الله طيب ومنها كمال الله عز وجل في ذاته وصفاته وأسعاله وأحكامه لأن ذلك كله متعلق الطيب ومنها أن الله تعالى غني عن خلقها فلا يقبل إلا الطيب لقوله لا يقبل إلا طيبا العمل الذي فيه الشرك يقبله الله لا يعنيه ليس, ليس بطيب التصدق بالمال المال المال لا يقبله الله لأنه ليس بطيب التصدق بالمحرم لعينه لا يقبله الله لأنه ليس بطيب ومن فائد هذا الحديث تقسيم الأمال إلى مردول ومردود يقول لا يقبل إلا طيبا فنفي القبول يدل على تبوتي إثما كان طيبا فيكون في هذا الحديث دليل على تقسيم الأعمال إلى مقبول ومرجول وهذا شيء, وهذا شيء ظهر منها هذا الحديث ومنها لا أقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى هذا في المقبول ومنها من عمل عمل ليس عليه عندنا فهو رد هذا في مرجول ومنها أن الرسل عليه الصلاة والسلام يؤمرون لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر ممين بما أمر به المسلم وهو كذلك نزيد على هذا أن الرسل أكمل العباد عبادة لله أكمل العباد عبادة الله عز وجل ولهذا كان نبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه لهم في ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخق أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه اصحى في بحالنا اليوم النسان منا يفقل تلو على الفجر مع أن نعم الله علينا لا تفصل ولقد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال شبال وعجدوا أن يلحقوه في تهجده فحزينف رضي الله عنه بن إيمان قام معه ذات ليلة يتهجد بالليل يقول فقرأ سورة البقرة فقلت يركع عند المئة يعني مات آية ويركع فمضى أكمله فقلت يركع فشرع في سورة النساء وأكمله ثم شرع في سورة عالي عمران وأكمله اللهم صلى الله عليه وهذا شيء يشق على الشباب ابن مسعود ربي الله عنه صلى معه ذات ليلة فأعطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام قال ابن مسعود حتى هممت بعمل سوء قيل ماذا لماذا نمت يا عبا عبد الرحمن قال هممت ان اقعد واتدبر وهو شاعر الشاعر ابن عباس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاجته ما يطوف والحافظ ان الرسل مأمورون ما وأنه أقوم الناس بعبادة الله عز وجل ومنها أن المؤمنين مأمرون من هيون لقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسهلين وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثالا لعمل الله عز وجل وإذا رأيت من نفسك هبوطاً في انتثال الأوامر فاتنها بنقص الإيمان وصحح الوضع قبل أن يستشري هذا المرض فتعجز عن الاستقامة لما بعد ومن فوائد هذا الحديث استعمال ما يشجع على العمل وجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر الممين بما أمر به المرسلين فإذا عالم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلين فإنه يتقوى ويتشجع على الامتثاب ومن فوائد هذه الآية هذا الحديث الأمر بالأكل من الطيبات الأمر بالأكل من الطيبات لا المؤمنين ولا المرسلين ومنها ويؤخذ من هذا فائده على داره فائده ذم من ينتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي يعني لو ان الانسان فعدا من الله عليه على الامه بالغنى وجلب انواع الثمار والفواكه قالنا ما اكل ما اكلها تبرع عنها لا لعدم زغبة لكن تورعا فإن نقول لهم أخطأت هذا خلاف عمل السلف الصالح لأن السلف الصالح لما فاته البلاد صاروا يأكلون ويشبون أكلا وشربا لا يعرفونهم في النبي صلى الله عليه وعلى المسلم فمن امتنع عن الطيبات لغير سبب شرعي قهو مدموم راد جم الله زوجي اترك لك الاخ يا رجل راد جم في منة الله زوجك عليك وانتم تعلمون بالعقل ان رد منة في ذل منه لساءة لو ان رف لم يكن اهدى اليك هديه ورد, ورد هل هذا يعتبر حسن خلق وأدب أو بالعكس بالعكس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهبر أي إنسان يدي إليه ولو شيء قليلا فإنه يقبلها عليه الصلاة والسلام ويثيب عليه الخلاخة الامتناء عن الطيبات لغير سبب الشرعي محمود أو مذموم, مذموم. طيب. ومن فائد هذا الحديث أنه يجب شكر نعمة الله عز وجل بالعمل الصالح لقولك كنوا وعملوا صالح وفي المؤمنين قال كنوا من طيبات ما رأسناكم واشكروا لله ويتفرع من الجمع بين الآيتين أن الشكر هو العمل الصالح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر بهم رسعين والذي أمر به المرسلين شيئا الأول الأكل من الطيبات والثاني العمل الصالح أتروا آية, آية الأمني يا أيها الذين عاموا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إذن الشكر هو العمل الصالح الشكر هو العمل الصالح ليس كل من قال الحمد لله وشكر الله يكون شافره حتى إيش يا عمل الصالح ولهذا قال بعض المنظم الفقهاء الشكر طاعة المنعم طاعة المنعم يعني قيام بطاعة وهذا معنى قوله وعمل صالحا من هذا الحديث توجيه الأمر لمن هو متصف به لقوله وعمل صالحا فوجه الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم عجيب الصالحات لا وهذا تقوله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله وقوله وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعت عليه امسك عليك زوجتك واتق الله وتخشى نفسك مما الله مبدي الواحد منا ونحن نفرط اذا قيل له اتق الله انتفخ غضبا انتفخ غضبا لا تقول الله هذي كلام وش انا نسوي فليس كذلك وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله يا أيها النبي اتقل لا فالرسل عليه الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح وإن كانوا يعملون تثبيتا لهم على ماهم عليه ليستمروا عليه من فواجه هذا الحديث تحييم الخبائف لقوله من الطيبات وقوله المؤمنين من طياتهم على لكن ما هو مدار الظلث أعلى ما يستخبطه الناس وكل الإنسان بطبيعة أو أن نقول الخبيث أجيب أجيب أجيب ما استخبطه الشر نجيبه جمع الثاني لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى عقول الناس لو رد هذا إلى عقول الناس مش ألم تروا أن بعض الناس يستقذر ويستخبث أكل الجبار نعم موجد ومن الناس من يستخبث الضبط وهو حلاء والاستخباث ليس هو الكرهة الطبيعية لا الكرهة الطبيعية كل إنسان يكرر ما لا يعتاد أكله إذن المرجع في كون الشيء طيبا أو طبيثا إلى الشرق تمام طيب. لا إلى أذواق الناس بعض العرب كما قيل عنهم يأكل كل ما هذب ودب إلا هم حبيب وهي القنفسة شيء مثل القنفسة هذه نجث من هؤلاء القرب والباقي كله يؤكل كله يؤكل هذه هي فالخلاصة الآن الطيب والخبيث في المأكولات والمشروبات نرجعه إلى الشريعة لا إلى ما يستطيعه الناس أو يستطيعه الآن مثلا شارب الدخال يرى عنه طيب نكة تنشيط نعم إدخال سرور على هذا الدماغ على دماغه هو نعم أين ومع ذلك نحن نرى أنه أيش أنه خبيث لأن كل ما حرمه الشرف هو خبيث ومن قرائد هذا الحديث استبعاد عجابة آكل الحرام ولو عمل من أسباب الإجابة ما عمل لأن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر غزل يطيل السفر أشعة أغبر إلى آخر وقال بعد ذلك إيش أنا يستجاب لذلك أن هذا السفان سبعاد لكن هل هذا يعني أنه يستحيل أن يجاب لا لأن الإنسان قد يستبعد شيئا ولا في نقع إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم استبعد هذا تنثيرا عن أكل الحرام ومن فرائد هذا الحديث أن السفر من أسباب إجابة الدعاء وجه هذا أنه وردت الحديث في هذا أن المسافر لا ترد دعوتهم ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السفر يدل على أن السفر تأثيراً في إجابة الدعاء ولسيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن فإن قلبهم يكون أشد امتثارا ولجوء لله عز وجل ومنها أن الشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء لكن هذا قد يرد عليه أن التورع عن المباحات بدون سبب شرعي مذمون فيقال المراذ بالحديث أن هذا الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من ثمامه في أمور الدنيا ومن فائد هذا الحديث أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة من أسباب الإجابة وكيف يكون الرفع يكون الرفع أن ترفع يديك هكذا تضم بعضهم إلى بعض على حذاء الثندواتين يعني على الصدق ودعاء الابتهال أكثر من هذا ترفع حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء للسسق رفع يديه كثيرا حتى ظن الضان أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرحمن وكلما بلغت بالابتهال تبارغ في الرحمن ولكن هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء الجواب هذا ألا تتقسر القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين والثاني ما ورد فيه عدم الرفع والثالث ما كان مجهولا أقول رفع اليدين في الدعاء تتقسر القسم الاول ما ورد ما ورد في السنه والثاني ما ورد عدم الرفثين والثالث ما كان مجهولا اما ما ورد في الرفث انه يديني في ذخرنا يطلب الغيث او الامساك هذا ثابت وما ترفع الخطيب ويديه فليرفع الناس عينيهم لأنهم تابعون لنا وكذلك رفع اليدين في الكنوز في النوازل أو في المتر وكذلك رفع اليدين على الصفاء وعلى المروة وكذلك رفع اليدين في عرض أنه لما ألم ذرا قد لا يحضرنا كل مثال هذا الأمر تناد واقع الثاني ما ورد فيه عدم الرأس كالدعاء في الخطوة في غير الاستفقاء والاستفحاء لو جعل صديق للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين في الخطوة فإنه لا أعرف المجاهدين ولو رفع ما لأنكر عليه وكلالك رفعوا يدين في دعاء الصلاة الدعاء بين السلسين والدعاء في بعض الشهداء الأخير ومعشبه هذا أيضا واضح أمره ضار الثالث ما لا من الظهر الرخ ولا عدم فالأصل إيش والرخ لأنه من أداء الدعاء ومن أسبب الإجابة قال النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عرضه إذا رفع إلى يديه أن يردهما صفة لكن هناك أحوال قد يوجح الإنسان فيها عدم الرفع وإن لم يرد كالدعاء بين خضتين مثلا فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين خضتين فرفوا يديه في الحال محنظر فانا رفع على أن الاصح بالدعا نش تطول يدين كان انكروا ومن لم يرفع بناء على ان هذا ظاهر عمل الصحابه فننكر عليه الامر في هذا ان شاء الله واضح وهذه ان تواجد حديث ان من اسباب الدعاء من اسباب اجاب الدعاء التوسل بالله عز وجل توصل إلى الله بالرغم لقول يارد يارد وقد ورد في حديث أن الإنسان إذا قال يارد يارد يارد قال الله تعالى ماذا تريد أو كلمة نحوها ثم استجابه ولهذا تجد أكثر أدلة المسؤولة في القرآن مصدرة مصدرة يارد ولما سمع بعض الثلاث جاء لهم يقول يا سيد لا تقول يا سيد كل ما قال في البسطة يا رب عن الألفاء الشرية غضب وإن كان الإنسان يجد أن ذلك أعشى بتعظيم وهذه بلية ابتد بها كثير من الناس سجدهم يأتون بأسجاع كثير من الأبوية لا زمام لها وربما يكون بعضها محبورا ويعدلون عن الأدعى الشرعية ولهذا أوصيكم بأن لا تعدلوا عن الأدعى الشرعية إلى غيرها إلا من له حاجة خاصة يريد أن يفعل ربه إياه هذا شيء آخر لكن تأتي بأشاعة طويلة عهيرة لا أصل لها ولا زمام لها هذا خلاف ما ينضغي الإنسان إذا الله عز وجل ومن فائد هذا الحديث التحنيغ البالغ من أكل الحرام لأن أكل الحرام من أسباب غد الدعاء وإن توفر أسباب الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وعلى وعلى الله وسلم فأنا يستجاب لذلك هذا مع أن أكل, أكل الحرام والعياذ بالله السبب من صلاة الإنسان عن الديد يعني عن قيام بواجب الديد لأن البدن يكون متغذياً على شيء فاسد والمتغذي على شيء فاسد سيؤثر عليها هذا على الصلاة نعم سبيل مش عندك الله عم شئ نعم الناس جميعاً في صفحة وصفحة وصفحة وصفحة وصفحة لا يسرع نعم ولا من ذكر الحمامي شيخ رأول شخص بكثين لازم أن يسرع الحمامي شخص حتى بعد المحادة شيخ بعض الناس ذكره سأ... ما يصدق أن يتوضع من المواضيع وفي فرماسك المدينة أين أقول أنه هو تعطني الناس يقول له طيب أجب له دليل هذا هو دليل مدام صادقا بطلب الدليل وإذا قصر التحدي إن كان قصر التحدي فلا كرامة له ويقرار أنا أبلغتك وفعل ما شاء أما إذا كان حقيقة يريد الحق وطلب الدليل ما شبعا تغضيه إذا كنت عالي من ذلك ماذا يجب أن نقول الكبائل من خضائف وقال نقول ما هم خضائف ما هم لكبائل؟ ما خالق نقول ما هم لكبائل ليس لكبائل لكن على قاعده أكثر العلماء أن اللي صار على الصغير الصغير اللي شغله طبيعي وشادر ان تخان مصيب لا يمكن يا شب بالحمام عشان تقطع تتغض عن هذول ولا الناس يعني لو كان في بيت ما راح احد يشرب بالالحمام اظن اذا شرب نص صلاه يعني يعني ثاني شيء يفطن الشيء وهم الذين يركبون على اناه هاجي ما بنوز هذه سريعا اذن ادله ادله في حكم الدخان القطعيه الان اصبح قطعيه ما هي ما هي بنيه وقرات فتوى لاحد اولياء المعتبرين قال من قال بان الدخان على اضرارها غير حرامها انثى تكناذا نوثقها نعم شيخ طارق البسيط الجمع بين قصصا صلى الله عليه وسلم اذا صلى عليكم بالناس الجمع بين بين وعلى اله نعم ترى اذا دخلت على ال احسن وافضل من ان نعم اذا دخلت عليكم من ناس فليخطب ويذكر المشاء نعم. وبينما مساله الرسول صلى الله عليه وسلم معنا المسعود رضي الله لم يرضى وكذا فديس ايش أقول وبينما وبينما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم انه صدق نعم نعم اجي معكم صلى بيننا ثم وصلنا لا اسمكن الذي الذين وراءه من ان ينصر لكن نافله يذرا المصلي انما انه اطاع هذا فرق نعم شب شب هل هناك فرق بين الهديه والجدا بين الهديه والجدا بينهما بين فرق الهديه يقصد بها التودد والتحبب والهبه المخزى ليها العطيه المجرد واضح <تصفيق> نعم نعم سبح الله مال مال لا لا رجل سوكر الله له ثم تنت له ما اسف واذا كان لاحكم بالله سينمحسار ويتخلص منه هو ما يدري كان يعني بس استخار ترت يحتاق الى قدم انه عندنا في مليون ريال يبدو ان المحرم يخلص من يتخلص منه 50000 نعم من بنا مكجدا بمال المحرم الكزب نعم هذا إذاً يجلب الدخط اناة هناك بالتقن نعم هناك القيام بمعني اكاناللكل يكن جاد فاستي لاμαι Juan quiero أن يحدث قملنا إذا طعر التخلص سنعم بناء الإذن ووزيل على التوبة لا واذا ارهق قدره الى الله لم يسلم من الاذم و... وان الصراط به لم يثبت لحظه اهلاك الشيخ حضراتكم الله سؤال المسافر الدعاء سؤال ارى اننا راضي استغفر الله ان حساب الدعاء احد الدعاء لنفسي الخاصه إن سأل العموم للناس أو سأل شخص معين رجلاً صالحاً ترجع إجابة للعراضي فلا بأس من هذه الأول أن يسأل شخصاً ترجع إجابة للعراضي لأن يستثبت المسلمين هذا لا بأس منه هذا الشخص الذي ترجع إجابته إجابة للعراضي أن يدخل فلاك للناس هذا يعطل لأنه محسن أردنا إذا فعل نفسه فلا ينبغ قال عدو الله لا ننبغي هذا وإن قدر أن ينفعه فليقصد منفعة الدر لأن الدائل إذا جعله صار محسنا وهو أفضل لا نقلق نفعه نفعه وهذا فيه محلول آخر أولا جل السائد أمام أن المسؤول لأنه ليس له إلا هو يعتقد المسؤول فرق ما تبقى <تصفيق> ثانيا أنه يخدس ممنة عليه من المسؤول وهذا لا دعي له ثالثا أنهم ربما يعتمد على دعاء هذا ولا يدعوني نساء وهذا ضرر عريب ثالثا أراضع أنهم مخائف لظهر يقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم وللت على هذا سؤال صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حياته للفرق الواضح بين النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وبين من يسلم ولهذا لما تحدى بالنبي صلى الله عليه وعليه وسلم عن سبعين ألفا اثناء جنة لأحساق وعلاك قال طانع كاشا بن وقال قدوا الله أن قال أنت منه فضرب الدعاء بنفسي فقال عنها اني رقف طيب الحديث الحادي عشر الحادي عشر سفر الحديث لكن ماذا نصب عنه ولم نقل الحادي عشر لأنه مركب مع ما بعده مبنيم على فتح الجزئين فهو مبنيم على الفتح نقول الحديث مبتدى الحادي عشر جميعا خبر المبتدى عن, عن, عن أبي محمد الحسن من علي بن أبي طالب رضي الله عن ابن ابنائه رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه صط النبي صلى الله عليه واله وسلم وصط يعني ابن ابن بنته وابن جدي يسمى حفيده وقد وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه سيد فقال إن ابني هذا سيد وسيصرف الله به بين فئتين من المسلمين وكان الأمر كذلك فإنه بعد أن استشهد علي بن أبطال رضي الله عنه وبوع بالخلافة للحسن تنازل عنها لمعارضة فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب المعاية وأصحاب علي وحصل بذلك خير كثير وهو أقضل من أخي الحسين رضي الله عنه لكن تعلقت الغاثرة بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تزيل الأحزان فجعل ذلك وسيلة ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين لأنه أفضل منه وأما قوله ريحانة الريحانة هي تلك الوردة أو الزهرة الطيبة الرائحة وقد وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسب والحسين بأنهما غير حانتاه ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ورحانة رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع أيسا ما يريبك أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق, وقلق إلى ما لا يريبك أي إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا قلق وما أحسن هذا الحبيب وأجوده وأنفعه للعبد سار عليه الإنسان يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة فنقول دع الشك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم كل شيء إن يحقك به شك وقلق وريب اترك إلى أمر إيش لا يحقك به ريب وهذا ما لم يصل إلى حج الوسواق فإن وصل إلى حج الوسواق ثلاثة ثلاثة ثلاثة وهذا يكون في العبادات ويكون في المعاملات ويكون في النكاح ويكون في كل أبواب العلم دع ما يريبك ما لا يريبك ذلك في العبادات إنسان أحدث نقض ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقل الورو أو لم, أو أو لم يتوضأ عنده الآن ريب إن توضأ في الصلاة صحيح واذا متوضا فاستمر باقي متيقن في قلق نقول الحمد لله دعنا يريحك الى ما لا نعلم الريب صحه الصلاه وعدم الريب ان تتوضا وتصلي طيب عكس ذلك رجل متوضي وصلى وشك هل انتقض وضوؤه ام لا ماذا نقول نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عندك شيء عندك شيء متأقف وهو الوضوء ثم شكفت هل ترأى على هذا الوضوء حدث أم لا ما الذي يترك الشفت هل حصد الحدث أو لا وريح نفسك اترك الشفت وتسريه ضي في الصلاة إنسان شك هل تشهد التشود الأول أو لا فعنده الآن قلق إن لم يكن تشهد التشود الأول فعليه سجود السلام وإن تشهد فلا سجود عليه فماذا أسلم اختلف العلم رحمه الله في من هم من قال يجب عليه السجود لأن الأصل يا ولي عدم التشهد وهذا لا قدق فيه بان على أصل الأصل عدم التشهد ومن هم من قال لا يسجد لأن سجد السهد إنما يجب إذا تيقن أنه ترى التشهد فهو شاكم في سبب الوجوب والأصل عدم الوجوب أي عدم وجوب إذا قارننا بين التعليلين وجدنا أن التعليل الأول أصح وهو أن الأصل عدم انتشه فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واسجد سجد, سجد استهوم وإنت الموجود واضح؟ طيب كذلك أيضا في النكاح شك الإنسان في شاهده النكاح هل هما ذوعدل أو لا سنقول إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة ودعي القلب لأن الأصل في العقود إيش؟ الصحة حتى يقوم دليل الفساد طيب في الرضاء شكة مرضية هل أربعة في الطيف الخمسة مرات أو أربعة مرات ماذا نقول الذي لا ريب فيه الأربعة والخامسة فيها ريب يقول جائل خامسة واقتصر على أربع